لآل لآل أعوذ م و س و ل ه النابلسي للعلوم ت ا و ن ا ل ش ج ر و م م ا يعرشون ثم ك ل ا م كل ا ل ث م ر ا ت ف ا س ل ك ي س ب ل ربك ذللا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 كي ي لا ل ع موسوعه ا ل ن ا ل ل ه ع س ي م قدير و ا ل ل ه فضل ب ع ض ك م ع ل ى بعض و ي الاسلاميه ر ز ق ف م ذ ي ن ف ض ل و برد ر ز ق ه على موسوعه ل ك ت أَيْمَانُهُمْ ي فَهُمْ ف ا ء أ ف ب ن م ا ل ل ه ي ج ح د و ن و ا ل ل ه س ي للعلوم ك أَنفُسِكُمْ م مِنْ أ الاسلاميه ج ك ب ن ن و ح ف د اسماء مِنَ ل ط ي الله ت أ ف ب الحسنى ط ي و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 موسوعه ا ل م ا ا ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله على كل شيء قدير والله أخرجكم أ موسوعه النابلسي م ع للعلوم ك ك م ت ش ر ن أ ل ي ر و الاسلاميه ي م ك والله جعل ل ك م من ب ي و ت ك م س ك ن ا و ج ع ل لكم من جلود من ا ل أ ن ع ا م ب ي و ت ا ت س ت خ ف و ن ه ا ي و م ل ع ن ك م و ي و م إ ق ا م م ومن ت ك أ ص و ا س ه ا و و أ ب ا ر ه ا وأشعارها أثاثا و م ت ا ع الله إ ى حين و ا ل ج ع ل لكم م و س و ع ل لكم من النابلسي ج ب ا ل أ ك ن ا وجعل لكم س ر تقيكم الحر و ر ا ب للعلوم تقيكم بأسكم ك يتم ك م لعلكم ت س ن فإن ن ف إ تولوا ا ع ل ي ك ا ل ب ل ا غ ا ل م ب ي ن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 و موسوعه النابلسي ي ل م و للعلوم ي ن ر وإذا الذين رأى أشركوا ء ه ق الاسلاميه و ربنا ه ء شركاءنا كنا الذين ندعو ن دونك فألقوا ل إ م القول إن موسوعه ذ ا ل م ض ل ن م م ا كانوا ا يفترون ل ذ ي ن ك ف ر و ا وصدوا عن س ب ي ل ا ل ل ه زدناهم ع ذ ا ا ب ف و ق ا ل ع ذ ا ب ب م ا كانوا ي ف س د و ن ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابه ديانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين